إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر نور القرآن للشيخ صالح المغاسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم نور القرآن وكنا قد انتهينا إلى أن يوسف عليه السلام بيع بثمن بخس دراهم معدودة قال الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد الذي اشترى يوسف رجل كان يعرف بعزيز مصر أشبه بمنصب الوزراء الكبار في عصرنا هذا وهذا الرجل تفرس في يوسف فاشتره وقدم به إلى قصره بهذا يكون الله جل وعلا قد نجى يوسف من كيد الإخوة لينتقل بعد ذلك إلى حلقة أخرى من الابتلاء هي كيد النسوة فنجى الله يوسف من مكر الإخوة لينتقل إلى كيد النسوة في مكر الإخوة أراد له إخوته أن يعيش في غيابة الجب فنقله أرحم الراحمين وخير الحافظين ورب العالمين من غيابة الجب إلى قصر وزير عظيم جليل المقام في مصر قال أصدق القائلين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قال ربنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كبر يوسف على مرءا من أهل تلك الدار فلما كبر ظهرت عليه معالم الجمال أكثر في نفسه وفي ظاهره وقد كان جميل الظاهر وجميل الباطن إن الإسلام لا يمنعنا رجالا ونساء أن نتجمل وإن كانت الزينة في حق النساء أكثر لقول الله أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لكن حتى في حق الرجال كان مالك رحمه الله يقول قبيح بالمرء أن يعرف دينه من لباسه بمعنى يأتي إنسان يلبس ثوب خلق ليقال عنه أنه تقي أو يقال عنه أنه زاهد الدين في القلب ليس بهذا يعرف المؤمن التقي إنما يعرف ذبت لي بمنظر أن يغض طرفه وبمال أن يقبض يده وبشهوة أن لا يأتيها بهذا يبتلى إيمان العبد والله جميل يحب الجمال فيوسف عليه السلام نشأ جميل ذا جمال في باطنه وجمال في في ظاهره تعلقت به زوجة ذلك الرجل وقد كان ذلكم الرجل وهذه يحفظها جيدا قد قال لامرأته أكرمي مثواه، فسمع يوسف وهو صبي هذه العبارة لما سمعها وهو حر والحر يراعي ولو داد لحظة فلما غلبت عليها حالة السوء ودعته إلى نفسها قال معاذ الله هذا يتع ما يتعلق بالله قال معاذ الله هذا ما يتعلق بماذا ما يتعلق بالله بقي ما يتعلق بعزيز مصر قال إنه ربي أحسن مثواي ربي هنا ليس المقصود بها ربه الذي خلقه إنما قصد بربه هنا زوج المرأة سيده من قال من قبل اكرمي مثواه من وص الزوجة به فتذكر يوسف صنيع المعروف من عزيز مصر إليه فقال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ثم كان ما كان من محاولتها معه ففر هاربة فتمسكت به من الخلف فقد قميصه من الخلف وإذا بهذا السيد وهو داخل يقول أصدق القائلين وألفيا أي وجد سيدها لدى الباب فهي أرادت أن تدفع الريبة عن نفسها والتهمة عنها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم والحر لا يقبل أن يضام ومن حقه أن يدافع عن نفسه قال هي رودتني عن نفسي فشاهد شاهد كان حاضر الله أعلم إن كان صبيا أو إن كان كبيرا أن ينظر في القميص من أين قد فلما تبين لهم أن يوسف بريء لم يستطع ذلكم الزوج أن يجعل التهمة ملحقة بأهله لكنه بعد ذلك حاول أن يطوي القضية قبلها شاع في البلدة أن امرأة العزيز تتعلق بخادم عندها هم لا ينكرون عليها تعلقها برجل وسيم إنما ينكرون عليها تعلقها بخادم عبد يعمل في دارها قال ربنا جل وعلا يخبر عنهن قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه هم لم يقولوا تراود رجلا تراود فتاها خادمها هم أن يحقق... هن يريدنا أن يحقرونها قال الله جل وعلا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء واتت كل واحدة منهن سكينه في غمرة خوضهم في السكين والأترجة من الفاكهة التي كن يأكلنها ادخلته عليهن وكان الله جل وعلا قد آتاه شطر الحسن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر؟ إن هذا إلا ملك كريم. وأنت تعلم أيها المبارك أن هؤلاء النساء لم يرين الملائكة قط، لكن استقر في أذهان الناس أن الملائكة عنوان للجمال، عنوان للزينة. فلما رأينا جمال يوسف لم يجدنا شيئا يشبهنا به جمال يوسف إلا إلا الملائكة الكرام. قلنا حاشا لله ما هذا بشر؟ إن هذا إلا ملك كريم. انتهى به المطاف إلى أن سجن صلوات الله وسلامه عليه خوفا من أن يذاع الأمر وينتشر الخبر، لكن الله غالب على أمره، كما قال سبحانه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.